لآل لا لا. القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعلم اتيك نيكولا سيتذكرني والله المستغيث تصدى ناراً حالياً تسقى من عين آلية ليس لهم طعاماً إلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجمال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سرعت فذكر فذكر إنما